بعد أن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 فلما وضعتها قالت رب إِنِّي وضعتها أُنثَى والله أَعْلَمُ بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الغيب فتقبلها ربها بقبول حسن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 قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقصد آمين, اللهم آمين. اخواني واخواتي لاحظت انتشار نفس غير حميد بين بعض الشباب المسلم انه لون من التأثر البالغ بالقيم المادية وبالفتوح البعيدة التي احرزها العلم الحديث والمعاصر جعلهم يميلون ميلا ظاهرا فيه جنف عظيم إلى منطق المادة ويجفون منطق الروح والمعنى وهذه بداية خطيرة جدا إخواني وأخواتي وينبغي على أهل الذكر وأهل الفكر أن يكون لهم نظر متغلغل في أمداء بعيدة قد تستشرف قرونا من الزمان فالأمر قد ينتهي بعد مئة أو مئتين أو ثلاثمئة من السنين أيها الإخوة إلى نهاية زرية جدا كالتي انتهى إليها الدين في الغرب المسيحي هنا نبدأ بدايات أيها الإخوة نبرر لها باسم الفلسفة وباسم العلم وباسم عقلنة الدين وباسم التفكير المنطقي فإذا بالدين يفرغ شيئا فشيئا من حقيقته وجوهره وينتهي الناس بعد قليل أو كثير حتى لو بعد مئات السنين كما المحت وألمعت أيها الإخوة إلى أن يقولوا كما قال الأولون أرن الله جهرا لكي نؤمن به لا بد أن نراه محسوسا هذا شيء خطير جدا لست أستوعب ولست أفهم من إسلامي شاب مسلم أو شابة مسلمة أن تقول لي لا أستوعب هذه الأشياء لأنها خوارق هذه الأشياء لا تخضع لقانون إيه علمي وهل العلم وقوانين العلم هي قوانين الدين والإيمان جوهر الدين الإيمان بالغيب يبدأون إخواني وأخواتي من إنكار كل كرامة لأولياء الله الصالحين لأنها لا تنسلك في نظام الأسباب وهي اصلا لم تكن أيها الإخوة في يوم الأيام ولا في لحظة من لحظات لتنسلك في نظام الأسباب إنها بمعنى ما خروج على هذا النظام تماما كما كانت المعاجز خروجاً على هذا النظام على النظام العادة وليس على نظام العقل معتاد الأسباب وإلا فيما يحدثه الله تبارك وتعالى في كتابه ويكثر عن كرامات هؤلاء المكرمين من عباده وإمائي الصالحين والصالحات لما يحدثه الله عن هذه الكرامات الباهرة الظاهرة لامرأة لم تكن نبياً في رأي جماهير علماء المسلمين خلافا لمن شذك كابن حزم وغيره مريم عليه السلام لم تكن في رأي الجمهر أيها الإخوة نبية فضلا عن أن تكون رسولة ولها كرامات ظاهرة وآيات ظاهرة اختصها الله بها كالتي تلوت عليكم من سورة آل عمران عن عبد الله بن عباس وعن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وأبي صالح وعطي العوفي وسفيان الثوري وغيرهم كثير ايها الاخوه قالوا كان يجد عندها فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف من غير سبب وهو نبي يتعجب ويقول ان لك هذا قالت المراه الصالحه وليه الله المكرم هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بغير أسباب بغير تعاطي أسباب مألوفة للناس هذه الكرامة انتبهوا بعض الناس لا ينكر عن عقل ولا عن علم ولا عن نقل إنما ينكر نفاسة وحسدا شيء لم يثبت لي أنا لا أثبته لأحد قال الإمام ابن السبكي رحمه الله عليه أخشى على مثله من الله تبارك وتعالى شدة الكرب من رب العزة لأمثال هؤلاء ليس يسع مؤمنا أو مؤمنا أن ينكر ما لم يتفق له بل عليه أن يتواضع وان يبالغ في الصلاح أيها الإخوة والصدق وتخليص النية والقصود والعزائم لعل الله يكرمه ببعض ما اكرم به عباده الصالحين في كل زمان ومكان بفضل الله تبارك وتعالى وبعضهم أيها الإخوة وليسوا أقل في الرقاعة والحمق آه يثبتون الكرامات للأموال لكنه لا يصيغ إثباتها لحي حسدا ونفاسا لأنه من جملة الأحياء فإذا لم تثبت لي لما تثبت لغيري؟ أما الأموات فالأموات لا معول عليهم لا تحاصل مع الأموات فالموت حلاي المشاكل كما يقاتل يثبت الاموات الأموات ولا يثبتها الاحياء الأحياء من غير بينه، ومن غير دليل مريم عليه السلام أيها الإخوة حبلت حبلت من غير مسيس زوج لا نقول معجزة هذه ليست معجزة إنها ليست نبية كرامة حبل مريم كرامة لها لا دخل العيسى بالمسألة لا تقول لمعجزه لعيسى هذه كرامة لمريم هذه كرامة لمريم حفلها من غير مسيس رجل من غير ان يمسها رجل كرامة واي كرامة شيء عجيب جدا مريم عليه السلام وهي تمخض ايها الإخوة في لحظة المخاض في لحظة الطلق والوضع وهي امرأة واهنة ضعيفة ذاوية مستوحشة خائفة في حالة استحياء يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية يقولها هزي إليك بجذع النخلة كيف؟ كيف تهز جذع النخلة؟ لا يستطيع هزها خمسة أو عشر من رجال الاقوياء أصلا هذه نخلة يقولها هزي فهزتها فاهتزت وتساقط الرطب الجنيج اهتزت كرامة من أعجب الكرامات امرأة وفي حال المخاض وطلخ تهز النخلة ولعلها كانت مستلقية على جنب أو على ظهرها هزتها فهتزت بإذن الله كرامة الله قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فرصق نحن نستروح أنه سليمان عليه السلام ولذلك فهي معجزة له لكن رأي جماعة غير قليلين بل هذا هو الرأي المشهور وهو رأي ابن عباس أن الذي عنده علم والكتاب ليس سليمان وإنما كاتبه آصف آصف أبي برخياء وقال به كثيرون إذن هو ليس نبيا كاتب سليمان وكان من الإنس وليس من الجن وكان امرا صالحا أتى بعرش بالقيس قبل أن يرتد اي طرف سليمان إليه في عشر ثانية دع الله بالاسم الأغظم كما أثر فأتى بالعرش من اليمن إلى بيت المقدس. ليست معجزة هذه كرامة كرامة لولي صالح القرآن يذكرها إن رجحنا قول ابن عباس وهيره رضي الله تعالى عنهم وارضهم أجمعين أصحاب الكهف لم يكونوا أنبياء ولا رسلا أكرمهم الله بكرامها انقطع دونها الأعناق ثلاثمائة وتسع من السنوات ينامون في خير وعافية من غير بأس أيها الإخوة ولم يجري عليهم الزمان بقوا في شبوبيتهم بقوا شبابا كما هم لم تطل لحاهم ولا اظفارهم ولا شعور ابشارهم ولا شيء ليسوا انبياء وليسوا رسلا ما هذا كرام القرآن يتوسع في ذكر كرامات هؤلاء المكرمين ام موسى عليه السلام يوحي الله إليها يلهمها يكسبها علما ضروريا ايها الاخوه لا تستطيع ان تعانده يلهمها ان تلقي بابنها في صفط وتلقي بهذا الصفط في البحر وينجو ابنها كرامة لها ولم تكن نبيه اما الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله على رسول الله والي واصحابه الى ابد الاابدين ايها الاخوه الرسول كان هذا دينه كان يعنى بهذه الاشياء كثيرا جدا الرسول كل صباح كما في الصحيح كان يسأل هل منكم من رؤيا يهتم بموضوع المرائي لانها ذهبت النبوة يقول لم يبقى إلا المبشرات ما المبشرات يا رسول الله الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له الآن يسخرون من المرائي يسخرون من الكرامات يسخرون من كل هذه التأييدات ماذا بقي لكم من الدين انتبهوا من أعظم الأدلة على الله تبارك وتعالى أولياءه الصالحون من اتفق له أيها الإخوة راى شيئا من كرامات أولياء الله ليس سمع أو قرأ رأى ذلك يعظم ويربو الإيمان في قلبه بشكل غير مسبوق لأنه يعلم أنه لا يحدث هذا إلا الله تبارك وتعالى لم يكرمه بهذا إلا الله الذي يعلم السر وأخفى وهو على كل شيء قدير في مسجدنا هذا اتفق لبعض إخوائنا مع بعض من نظن إن شاء الله انهم من أورياء الله والله العظيم الشيء العجب العاجب لا يقضى منه العجب لن أذكر الأسماء لكنهم موجودون أحياء يرزقون اعدو اخوانكم نسال الله ان يكون عنده من الصالحين وظاهره الصلاح بحمد الله يرى رؤيا ليله الجمعه مثل هذا اليوم وكانت نفسه تشوفت الى الحج وليس عنده ايها الاخوه فيرى انه يدعى الى التاذين الى ان يرفع النداء في مسجد ليس هو الحرم لكنه مسجد جميل وكبير اه فيابى يقول صوتي ليس بالحسن فيعزم عليه فيشرع في النداء، فإذا بصوته حسن جداً قال حتى صرت أتنغم، أنغم في الأذان يقول هذا الرجل والشخص الثاني، الولي الصالح، لا يزال حيا مد الله في فسحته قال فأتيت ولم أحكي حكاية المنام لأحد من خلق الله لا لزوجي، ولا الأحد، لأنها ليت الجمعة قال أتيت وصليت خلفك وإذا بهذا الرجل الصالح بعد الصلاة يأتي، يضع يده على كتفي ويقول لي يا اخي يا ابا فلان ضروري حين تؤذن ان تنغم قال فسقط في يدي لم ادري ما اقول ما هذا في مسجدكم هذا مع الاخ ابو انس احمد الطاهر سالوه ولو يا ابا انس ما الذي اتفق لك مع من وكيف رحمان بن عفار رضوان الله تعالى عليه اقول هذا فقط طبعا هناك مئات الوقائع الحاصله لذلك الامام النووي شيخ مشائخ المسلمين وهو من كبار أولياء هذه الأمة قدس الله سره ولعله بلغ الرتبة أعظم في ذلك في زماني معروف الإمام النووي الذي مات شابا لم يقبأ الخمسين من عمره ونفع الله بعلومه لما لم ينفع بعلوم كثيرين من السابقين واللاحقين من الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وأمتع الله بعلمائنا النووي أيها الإخوة رد على من منع بلوغ الكرامة حد انقلاب الأعيان يعني ممكن تنقلب العصى حية حقيقية هناك من رد هذا النووي قال لا وفي إنكار هذا إنكار للحس قال هذا مذهب غير مرضي عند المعصلين الكرامة تبلغ هذا المبلغ بإذن الله تبارك وتعالى يقول إنكار للحس يعني أشياء محسة وقعت بفضل الله تبارك وتعالى وقعت وتقع لمن أكرمه ويكرمه الله عزي من مكرم لا إله إلا هو لكنه الحرمان قلوب محرومة وعقول مقطوعة أيها الإخوة عقول مجدية لأنه ليس لها أحوال حقيقية مع الله أو لها أحوال حقيقية أيها الإخوة لصدقوا بهذه الأشياء لكن لا يستفق لهم شيء منها لا من قريب ولا من بعيد فهم ينكرونها يبدعون العقلانية والمنطقية والعلم ابقوا على هذا العلم لا كثر الله من مثل هذا العلم لأن هذا العلم يؤذن بطيب بساطة الدين لكن أمثال هذه الأشياء من أكبر الأذلة على وجود الله لا إله إلا هو الله العظيم يربو بها الإيمان حقا عثمان بن عفار رضي الله تعالى عنه أرضاه كرمته المنشهورة يجلس وكان خليفة اميرا للمؤمنين رضوان الله تعالى عليه ويدخل أحد الصحابة قال وكنت قد رأيت امرأة فتأملت محاسنها في الطريق قال فنظر إلي وقال يدخل أحدكم وأثر الزنا في عيني فهاله قال يا خليفة رسول الله أو يا أمير المؤمنين أَوَحْيُمْ بعد محمد؟ قال لا وحيا ولكنها فراسه صادقة فراسه قال العلماء وهذا من أكرم الكرامات لماذا؟ لأن للذنوب إخواني وأخواتي آثارا كدرة ظلمة وسوادا وكدورات في القلب بقدرها على قدر ما يكون ذنبك يتكدر قلبك يسود يظلم والعياذ بالله هذا الذنب الذي اقترفه هذا الصحابي من صغار الذنوب النظر إلى مثل هذا الشيء بإجماع الأمة بإجماع الأمة لا يخالف إلا جاهل من الصغائف ولذلك لابد أن يكون أثره ضئيلا جدا لا يتلمحه إلا مثل من نور الله بصيرته بنور عظيم كعثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وارضا كيف تلمع عثمان هذا هذا أثر صغير جدا جدا وضئيل كيف احس به؟ لغلبة النورانية عليه على عثمان الذي كان لا يشبع من كتاب الله الذي كان يختم كتاب الله كل يوم وليلة ويختمه ختمة خاصة في ركعة الوتر من يخطر على هذا؟ هل منكم من فعل هذا؟ أنا لم أفعله في حياتي لم اختم القرآن في ركعة شيء لا يستطاع عثمان يفعل هذا كل ليلة ثلاثون جزءا ستون حزباً وهو واقف في ركعة قتلوا قتلهم الله خوارج هذه الأمة جهجاه الغفاري على ذكر عثمان رضو الله عليه جهجاه الغفاري كان ممن أخذ مخصرة عثمان عصا قصيرة أه؟ يتخصر عليها أخذها فكسرها على ركبته الغبي هذا لم يخطل عثمان ولكنه كسر مخصرته فوقعت الآكل في ركبته فقطعت كرامة لعثمان تكسر عصا عثمان الله يقول من انت من انت يا ابله يا احمق تكسر عصا رجل يختم كتابه كل ليله في ركعه ضحوا باشمطه عنوان السجود به يقطع الليلة تسبيحا وقرانا رضي الله تعالى عنه وارضاه النبي عليه الصلاه والسلام أيها الإخوة كان يكثر من تحديث اصحابي بهذه الحكاية والقصص الصحيحه عن الصالحين في الغابرين لماذا النبي ليس حكواتيا ليس قصاصا هو سيد العقلاء لكنه سيد العارفين بالله رب العالمين لا يريد ان يغلب عين العقل المادي العقل الحسابي الذي ترونه الان يغلب على بعض الاسلاميين وفيهم جفاف غريب جفاف وقسوه وغمضه ولذلك لا بركه حتى في العمل وتشان وتباغض وتناحر باسم الدين كل اولئكم باسم الدين نكذب ويكذب بعضنا على بعض ونكذب على أنفسنا وعلى الحقائق وعلى الوقائع من أجل ماذا؟ من أجل مغانم حقيرة دنيوية لأنه لا روحانية لدينا لا صدقه في تديننا من أين يبارك فينا؟ من أين يبارك في اعمالنا؟ من أين ينفخ فيها أيها الإخوة؟ أبقى ميتا أجداثا اشباحا من أين يستجاب لنا إذا دعونا؟ نسأل الله أن يخلصنا من هذه الورطة هذه عماية النزعة المادية عماية أيها الإخوة على طول خط هي ضد النزعة الروحية نزعة التدين بعض الناس إذا فقد هذا المعنى أنا أقول لكم سألوه قول له حين فقدت هذا الحس الروحاني كيف تجد دينك يقول لا دين عندي اصلا اصلي كالميت وأصوم كالميت كالجثة لا دين لا تنعم لا لذة لا علاقة حقيقية بالله تبارك وتعالى يا أخواني دين جثة دين فطيس كما كان يقول عبد القادر الجلاني فطيس كان يقول ميتة نتن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام والحديث مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ولن أذكر القصة بطول لأنها معروفة لكم ولكن جميعا جمهاوات حدث عن الثلاثة النفر الذين خرجوا فأصابهم المطر فأعوا إلى غار وقعت صخرة فسدت عليهم فما الغار فأيقنوا بالهلكة فقال أحدهم وكان ذكيا ليسأل كل منا ربه ليتوسل إلى ربه تبارك وتعالى بأصدق عمل عمله لله يعلم أن الله قبله وأنه ما عمله إلا لله فتوسل أول بعمل فانفرجت والثاني فانفرجت ولم تسمح لهم بالخروج والثالث فانفرجت فخرجوا يمشون بإذن الله كرامة والحديث في الصحيح نبي تحدث عن كرامه كرامه استلف ترجع الحادين لكن كانوا من الصالحين لهم أعمال صالحة لماذا يحدث الناس الصحابة يضيع الوقت النبي يضيع عقوبات النبي يا ابن الروح يا ابن المعنى يا ابن العلاقة بالله الحديث المخرج في الصحيح أيضا أيها الإخوة الرجل الإسرائيلي الذي استلف ألف دينار من أخيه فقال إيت بكفير قال كفى بالله كفيلة قال إيت بشهداء قال كفى بالله شهيدة قال قابلت وأسلفه الألف الدينار إلى أجل إلى أجل فلما حان الأجل خرج أرفشل يريد سفينة قرقورا قاربا فلم يجد فقال يا رب اللهم إنك تعلم أن فلان قد أسلفني ألف دينار وطلب كفيلا فقلت كفى بالله كفيلة وأنت الكفيل وطلب شهداء فقلت كفى بالله شهيدة وأنت نعم الشهيد اللهم فأبلغ عني وأخذ خشبة قطعة خشب حفرها نقرها ووضع فيها الألف دينار ثم قير عليها ووضع الزفت القار كرامكم الله أه؟ أه؟ ثم سيرها في الماء حتى غابت عنه وعاد وبلغت الخشبة إلى الرجل حديث صحيح البخاري وبلغت الخشبة خرج الرجل يصطاد لأهله فإذا بخشبة فأخذها لكي يؤجج بها نارا يطبخ عليها طبيخه يشوي سمكه فلما شقها فإذا فيها الألف دينار ورسالة من أخيه ثم إن أخاه مع ذلكم أه؟ عول على كرم الله أخذ بعد ذلك سفينة وأتى بألف دينار أخرى قال هذا دينك قال يا أخي هل بعثت إلي بشيء فقد أدى الله عنك قال بلغني خشب جاءت عندي أنا من بين كل الناس كيف تأتي عنده وحده؟ في رب يا إخواني في رب كريم عظيم يسير الكون مش الاسباب والمادة والعلم والقوانين التافهة رب لا إله إلا هو أقسم بعز جلاله لا تنزل قطرة مطر إلا حيث أراد أن تنزل هذا هو لا إله إلا هو حديث الصحيح لماذا يحدث النبي الصحابة بهذا كرامة واحد إسرائيلي من عباد الله الصالحين من عباد الله الصالحين ونعود الآن يشبهون بتشبيهات أيها الإخوة يشغبون بمشاغبات يقولون لو كان شأن الكرامات حقا لكان اولى الناس ان تكثر فيهم وان تبزغ وأن تظهر اهل الصدر الاول الذين هم مشاش الاسلام وصفوه الانام وخير الخلق بعد الانبياء عليهم السلام اصحاب رسول الله نقول لهم من جهلكم اوتيتم جهلكم أتيتم وتلك شكات ظاهر عن كاهره ومن قال لك ان الصحابه لم يكن لهم كرامات يا أخي أيها المتعالي كراماتهم اكثر من ان تذكر أيها يتعنى من اراد ايه ان يحصيها يتعنى مستحيل ومع ذلك هم كانوا حريصين على الا يظهروها يريدون يظهرها ولكن ما ظهر منها وبلغنا كثير جدا فنضرب لكم أنماط ونماذج فقط ايها المتحالي. فالصحيح من حديث أنس، بارك الله فيه، رضي الله تعالى عنه أرضاه، أن وسيد ابن حضير وعباد ابن بشير رضي الله تعالى عنهما كان عند رسول الله ساهرين سهر عنده في ليلة مظلمة حدس يقول أنس مظلمة شديدة الظلام والحلكة في ليلة مظلمة حدس، ثم إنه منطلق من عند رسول الله عائدين إلى بيوتهما. يقول انس فاضاءت لهما عصا أحدهما اصبحت مثل قنديل لأن الليله مظلمه حندس فمشيا ايها الاخوه يتحدثان في ضوئها مشيا في ضوئها فلما افترقا اضاءت عصا الاخر عاد هذا بقنديل وعاد هذا بقنديل والحديث الصحيح والحديث الصحيح وسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه من عند الصحابه صوتا بكتاب الله نبو موسى الأشعري وعبي وعسين كان من عند الصحابة صوتا بكتاب الله فالصحيح أيها الإخوة اختصر لكم القصة لأنها طويلة يتلو سورة ذات لاتليلة قال فرأيت مثل الظلة فيها مصابيح قد تنزلت فهالني ذلك أغلق صحائفه أخذ ابنه يحيى ودخل الدار فلما أصبح أو غدا غدا على رسول الله والنبي يقول له أول مراء الصادق المصدوق المعصوم الأبر الأضهر صلوات ربي وتسليماته عليه وتبريكاته وتشريفاته إلى أبد الآبدي ودهر الدايرين اقرأ أبا يحيا، اقرأ أبا يحيا أول مراء النبي عارف أحاطه الله علما بالواقع ثلاث مرات يقول له يا رسول الله اقرأ أبا يحيى اقرأ أبا يحيى فلما قص عن النبي القصص قال تلك الملائكة يا أبا يحيى تنزلت تستمع إلى قراءتك الصوت الندي الخشوع الجميل يطلب به وجه الله لا المبارزة ولا المراء قراءة المخلصين المخبتين ولو ظللت تقرأ حتى أصبحت لا الناس يرونها لم ارتفعت الملائكة كرها أصحابي لكن أنت إيه انقضعت فهي ارتفعت والحديث في الصحيح عمران ابن حسين رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين في حديث طويل يقول في آخره وكان يسلم علي هناك تفاصيل في مسلم وغيره كان يسلم عليه وعلى أهل بيته من أنحاء البيت وزوايا السلام عليكم ورحمة الله الملائكه يسلم عليك هو يسمع تسليم الملائكة وأهله يسمعون تسليم الملائكه قال حتى اكتويت فانقطع عني السلام فلما تركت الكي عاد اليه عادت الملائكه تسلم عليه والحديث الصحيحين هذه الخرافات واساطير ايضا كلها نصوص صحيحه لاصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وصلى الله على عبده ومصطفاه ووليه ومجتباه في الصحيحين من حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال وان كنا لنسمع تسبيح الطعام في الصحاف وهو يؤكل في البخاري ومسلم هذا مش روايات منقطعة لا تستند أحاديث هيان ابن بيان وخرافات في الصحيحين المسعود يقول وإن كنا لن نستمع إلى تسبيح الطعام في الصحاف وهو يؤكل يعقولون اسمعوا تسبيحه أصحاب رسول الله بعض الناس يظن أن الصحابة وناس أشداء أقوياء يحملون السيوف يقاتلون فقط سبيل الله لا, لا لا لا إنهم صفوة الأولياء ويكفرون الناس هذا كافر هذا مشرك هذا مبتدع إذبحوا هذا ليسوا هكذا ليسوا هكذا كانوا أبر عباد الله وأليا عباد الله وألطف عباد الله وأصدق وأخلص وأجمل واعذب وأرق عباد الله هكذا رضوان الله تعالى عليه نأتي إلى الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق صح عنه والحديث رواه مالك في الموطرة وابن سعد في الطبقات وإسناده صحيح من حديث عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت قال لي أبي أبو بكر في مرضه الذي توفي فيه يا ابنية إنه ما من أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أحز علي فقرا بعدي منك يقول لها لغته الفصيحة العالية أكثر إنسان يحب أن يكون غنيا بعدي بعد موتي أنت أكثر إنسان يشق علي فقره بعد موتي أنت وإني يا ابنية كنت قد نحلتك جاد عشرين وثقا من نخل هي تعرفه اين اعطاها مجذول النخل بما يعادل عشرين وسقا واني يا بنيتي كنت قد نحلتك جاد اي مجدود جاده عشرين وسقا من نخل فلو كنت جاددتي وخزنتيه لكان لك ولكنه اليوم مال وارث اول كرامه عرف رضوان الله عليه انه يموت في مرضه ذاك طبعاً هذه أول كرامة عرف أنه يموت في مرضه سيأتيني بعض من شد في العلم حرفا أو حرفين بعض المتنطعين يا أخي لو سكت من لا يعلم ما سقط الخلاف هذه المشكلة يا أخي شباب صغار حدث أسنانهم لم يقرأوا لم يتعلموا لم يتفقهوا لكن تعلموا أن يطيلوا ألسنتهم في العلماء والصلاح في كل مكان باطل كلام فارغ وما تدري نفسهم بأي أرض تموت أقول له ارجع أيها المتفقه الكبير إلى كلام المفسرين وفي رأسهم العلامة استدى في الإمام الحافظ ابن كثير اقرأ ماذا قال ابن كثير في تفسير هذه الآية خاتمة لقمان لا يعلم ذلك إلا الله ومن شاء الله أن يعلمه به يقول ابن كثير اقرأ تعلم حتى تفهم تفهم الدين لا تقدم بين أيدي العلماء والإمة تضلل وتخطى وتصحح وتبطل وأنت لم تقرأ اصلا لا يقرأون ثم يتكلمون شيء عجيب يخطئ الإمام مالك يخطئ ابن سعد يخطئ ابا بكر لأنه لم يقرأ لم يفهم انه فقيه في كتاب الله شيء عجب يا شيء عجب هذا المهم فأول كرامة أنه علم أنه يتوفى في مرضه ذاك ثم قال وإنه اليوم مالواه وإنما هم أخواك وأختاك هذه كرامة أخرى أخواكي عبد الرحمن ومحمد رضي الله عنهما أما عبد الله ابنه الثالث فقد توفي في حياة أبيه ودفنه أبوه في خلافته وصيبه في الطائف مع رسول الله معروف آه. ثم تبايا به جرحه وتوفي في خلافة أبيه بعد رسول الله عبد الله ميت إذن باقي من أبناء الصديق من؟ عبد الرحمن ومحمد فهمنا وإنما هما أخواكي وأختاكي طيب عائشة وأسماء من الثالثة؟ قالت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لا تركته عائشة؟ صديقة بنت صديق من أكرم النساء في تاريخ الدنيا اقرأوا عنها شيء عجب كرم عائشة وجود عائشة بالخير شيء لم يسمع بمثله لا تجريها في ذلك ربما إلا أسماء أختها شيء عجيب في كرم أبو بكر أبو بكر كان كريما من أجود عباد الله على الاطلاق من كان له علينا فضل جزيناه بها به في الدنيا إلا أبا بكر له علينا يد لا يجزيه بها إلا الله يوم القيامه أبو بكر كل شيء أعطاه الله ورسوله وأبناؤه مثله وبناته عائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهما المهم فقالت ولا تنيا من هي الثانية أسماء إن هي إلا أسماء قال يا أبوني أسمعوا الكرامة العجيبة أسمعوا القلوب المكاشفة بلا حجاب تم تحمل غيب بلا حجاب الصديق قال يا ابنية إنها ذو بطن بنت خارجة أراها جارية ذو بطن يعني الحبل حبل بنت خارجة ذو بطن بنت خارجة ستقرؤون في بعض الكتب ذو بطن بنت جارية شوف الفقه في العلم محققون دكاثرة كبار لا يفهمون حتى ما يقرؤون بعضهم للاسف الشديد بنت خارجة يعني حبيبه زوجه احدى زوجاته الاربع وهي حبيبه بنت خارجة الخزرجي وكانت بستنح وكانت تسكن بستنح على اطراف المدينه قال لها بنت خارجة حبلى وما في بطنها باذن الله جاريه كيف عرف هذا كرامه رضي الله تعالى عنه والله يعرف الله عرفه بهذا من انباك هذا الله طريقته الخاصة لندري برؤيا بإلهام رأى ذلك وكوشف به كما يرى بعض الصالحين يرون هذه الأشياء أعرف من كان هكذا يا رب إذن الله من كانت ترى حتى أكون دقيقا سيدا ترى كشف أرواح صافية وتوفى الصديق ووضعت حبيبة بنته خارج حملها فإذا هي أنثى كما قال الصديق الله عليه الله عليه واسمتها عائشه ام كلثوم وهي التي ارادها عمر الخطاب زوجه الله فابت ام كلثوم رفضت عائشه وافقت ام كلثوم رفضت ثم تزوجها ابو محمد قالها ابن عبيد الله رضي الله احد العشر المبشرين تزوج ام كلثوم هذه ابي بكر قال فاقتسموه على كتاب الله او اقتسموه بينكم على كتاب الله قال ما له هذه القصه هاجت في نفسي حزنا والما الصديق رضي الله عنه وارضى وما ادراكم ما الصديق من الصديق ما أدراكم من الصديق هذه القصة إخواني وأخواتي تؤكد صدق مسلكه وعظم ورعه وثبات محبته لرسول الله بعد أن تولى رسول الله حميدا سعيدا على عكس ما يشغب بعض الناس عمليل قصة مجلد كبير فدك وفدك وأبو بكر ظلم فاطمة عليه السلام الزهراء البتور سلام, سلام الله عليها إلى يوم الدين ظلمها أرضها ولم يعطها ارضها وكان النبي اعطاها اياها تبا لكم تبا لكم ابو بكر رضوان الله عليه عامل ابنته بنفس المنطق ماذا قال لعائشه لو كنت جددت وخزنتي لكان لك لانه من ثقه الثابت يعلم ان الهبه لا تتحقق بها المملوكيه الا بماذا الا بالقبض هذه قاعده يا اخي قاعده علميه بقيه ابو بكر كان مستوثقا منها لو فاطمة البتراء الزهول عليها سلام الله وارضوان الله وكراماته إلى يوم الدين لو كانت خبضت فدكا فصارت في ملكها لا صارت ملك لها ولكن النبي وهبها فاطمة أو وهبها إياها لكنها لم تقبضها واختلسا بينهم رسول الله توفي سريعا فجاءت فاطمة تطالب فبكى أبو بكر وقالها والله يا بنت رسول الله لقرابه رسول الله أنت أحب إلي من أن اصل من قرابتي أنت أحب لي من عائشة حب لي من كل أولادي قال لها ولكن سمعت النبي يقول نحن معاشر الأنبياء إلى نورا ما تركنا صدقة أخاف أن أحيد عن, إيه؟ عن خطه قال شيء تقشأ له الأبدان والله هذا من صدق الصديق بنفس المنطق رضوان الله عليه عامل من؟ عمل أولاده قال لك لا تغير تغير على من؟ تغير على من الصديق يا أخي عين العقول؟ على فاطم عليه السلام؟ على بنت حبيبه؟ وخليله وأحب الخلق لي أحب لي من نفسه؟ تغير على رسول الله ابو بكر مباشرة بعد يومين ثلاث أيام من وفاه رسول الله؟ والله محال أقسم بالله هذا محال أبطل جهاده وهجرته وعطاءه وردخه من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيش بمرقعة ويدفن مكفنا بثوبه أين العقل يا أخي؟ نسأل الله أن يكشف عن أبصالنا وبصائرنا شيء مؤلم مؤلم والله أقول هذا نصيحة لإخواني أقسم بالله لا أقولها تشفيا ولا أحب الفتن وأنا معروف عني ولكن أقول هذا أقسم بالله وأنا في رمضان نصيحة لهم اتقوا الله وفكروا بعقل إيمان لا تفكروا بعقل البهتان والظلم الشناءان رضي الله عن ابي بكر ابو بكر الصديق والحديث الصحيح ايها الاخوه من روايه عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما النبي يقول يوما في اهل الصفه من كان عنده طعام ثلاثه فليذهب برابع ومن كان عنده افن طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام اربعه فليذهب بخامس وفي الحديث ان ابا بكر اخذ ثلاثه من اهل الصفه وذهب بهم الى بيته ثم انه تركهم وعاد اي فتعشي عند رسول الله ولبث حتى صلى معه العشاء ثم انقلب إلى بيته فقالت له زوجه يا أبا بكر يا أبا بكر ما الذي أبضأ بك عن ضيفك أو ضيفانك فقال اوما ما عشيتهم قالت أبوا حتى تحضر فوضع لهم الطعام أدب ناس مؤتبون فوضع لهم الطعام يقول قائلهم فوالله ما كنا نأخذ لقمة إلا ربا تحتها أزيد منها ياكلون الطعام يزيد حديث بالصحيح ياكلون الطعام يزيد حتى أكلوا من عند آخرهم الثلاثة وشبعوا ثم أعيد الإناء إلى, إلى زوج أبي بكر فإذا هو قد تضاعف في رواية ثلاثة اضعاف فقال أبو بكر يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت قرة عين والله يا ابا بكر لقد رضى وتضاعف ثلاث مرات كرامة وليست كرامة في الصحيح هذا في الصحيح هذا ليس بالذنون ولا بالتخرصات في الصحيح كرمات عجيبه أما الفاروق رضوان الله تعالى عليه الذي قال فيه النبي فيما صح من حديث عائشة ومن حديث أنس وغيرهما قد كان في من كان قبلكم محدثون فان يكن في امتي أحد منهم فهو عمر بن الخطاب محدث هذه الأمة أيها الملهم، الصادق، الفاروق بين الحق والباطل رضي الله تعالى عنه وارضاه وانعم الله بحبه عيون المؤمنين والمؤمنات عمر قصته عجيبة جداً يوم زلزلت الأرض زلزالة وخاف الناس وفزعوا فضربها بدرته الكريمة وقال لها قري ألم أعدل عليك فقرت الأرض من وقتها ما الفقه هذا؟ وش الكرامة العجيبة هذه؟ يؤد الارض الأرض؟ الكوكب؟ لها قري ألم أعدل عليك رضي الله عنه الله فقر في الأرض قال العلماء ما أحسن هذا الفقه وما ألطفه وما ادقه من أين أخذ الفاروق هذا أخذ أن الأرض إذا زلزلت فبماذا بالظلم تبهوا كظلم بلاد العرب الآن ليبيا وسوريا واليمن الظلم الحاصل لبح الناس وهتك الحرائر وسفك الدم في الشهر الكريم اللهم اجدد عليهم وطأتك وأنا فيهم يوما قريبا بحق لا إله إلا الله هكذا يعلم الفاروق ان هذه الزلزل بسبب ماذا بسبب الظلم لكنه ليس ظالما قال ألم أعدل قالوا لعله أخذه من قوله تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا الظلم والإنحاد والعقائد الفاسدة المائقة أيها الإخوة هي التي يزلزل الله بها الكوكب من تحت ارجل الناس لكن العدل والإيمان والعمل بالعكس تثبت به أركان كل شيء تثبت به أركان العزة للأمة أركان الكرامة للعبد الصالح والأمة الصالحة المهتديه عمر قصة سارية أيها الإخوة كلكم تعرفونها قصة من أحجب الحجب أيها هذه كرامة وهذه الخصة قال فيها الحافظ عماد الدين ابن كثير صاحب الحديث صاحب اللي اللي اللي التفسير والتاريخ قال في البداية والنهاية إسنادها حسن جيد ليست خصة موضوعة وقال فيها الحافظ ابن حجر في الإصابة أيها الإخوة قال إسنادها حسن سير عمر ساري ابن زنيم الخلجي أميرا على جيش أيها الإخوة إلى بلاد فارس نهاوند وهناك اكتظت عليهم أيها الإخوة الأعداء وكثروا حتى داخل المسلمين شيء من يأس وتطاول بهم الزمن أسابيع طويلة وعمر كان مهموما لشأنياً فبين هو يخطب ذات جمعه لهذا هذا اليوم المبارك الأغر بحول الله وفضله انقطع أيها الإخوة والتفت وجعل يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل ومن استرعى الذئب الغنم فقد ظلم فقيل علي بن طالب عليه السلام يا ابن حسن ما باله؟ ما يقول ظن بعضهم أنه تخبّل وحدّح له شيء قريب عليه قالوا اتركوه ما دخل في شيء إلا خرج منه علي عليه السلام يعرف من هو عمر أخوه وحبيبه أنا قلت مرة وهذا يغضب السنة والشيعة أقرب الخلق إلى عمر علي وأقرب الخلق إلى علي عمر وأبعد الخلق من عمر معاويه أو أبعدهم من علي رضي من رضي وسخط من سخط ودافع الحق هكذا تريد أن تتحدث أه؟ تحدث عن علاقة علي بعمر هما أخوان شقيقان أيها الأخوة في طريق الصلاح والكرامة هما الأمينان على هدي محمد ودين محمد وشرعة محمد رضي الله عنهما وأرضاهما قال دعوه أنه دخل في شيء إلا خرج منه ثم بعد ذلك أيها الاخوه تبين الأمر فإذا بساري ابن زنيم والجيش معه في تلك الساعة من ذالك اليوم يسمعون صوت أمير المؤمنين بأذانهم يا سارية الجبل يا سارية الجبل ومن استرع الذئب الغنم فقد ظلم قال فانحزنا إلى الجبل فمنحن الله أكتافهم وفتح علينا إيش الكرام العجيب إيش الكرام العجيب المدهش هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول في احد التابعين ما رايت ما رأيت عمر يقول لشيء اظنه الا كان كما ظنه عثمان حدثناكم عن بعض اي كرامات علي بن ابي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه حدثه احد الحمقى بحديث فقال له ما اراك الا كذبتني قال لا ما كذبت عليك قال ادعو عليك قال اختبار انت تدعو ما انك لم تكذب ادعو عليك قال ادعو فلم يبرح إلا وهو عمي قد عمي عمي الرجل في مكانه لا يصدق بكرمات أولياء الله إيه علي لأنه يرى عليا يرى أمامه يرى أمامه فليك يود يصدق يعني نبيه علي قال ادعو فدع عليه فلم يبرح إلا وقد عمي عمي في مكانه علي كرم الله وجهه عليه سلام الله كان ذات مرة هو والحسن والحسين عليهم السلام ورضي الله عنهما ورضاهما ريحانتان رسول الله من الدنيا كانوا جروسا بالقرب من الكعب المشرف شرفها الله وزدها بهاء وقدسا إذ سمع رجلا يقول بصوت محزون أسيف ندمان يقول قد نام وفدك حول البيت وانتبه وعين جودك يا قيوم لم تنمي هب لي بجودك فضل العفو عن زللي يا من إليه رجاء الخلق في الحرم إن كان جودك لا يرجوه ذو خطأ فمن يجود يجودها العاصين بالنعمة فقال علي اطلب لي الرجل فإن له شأنا وحكاية فأتياه فقال أجب أمير المؤمنين هذا الخلافة علي عليه السلام أجب أمير المؤمنين قاله قد سمعت مقالتك فما هي حكايتك قال يا أمير المؤمنين قد كنت رجلا مسرفا على نفسي مسرفا على نفسي اتعاطى, أتعاطى المسكرات والموبقات لا ارعوي وكان لي امر صالح يعظني ويزجرني فلا اتعظ ولا أنزجر فقال لي يوما وبالغ في موعظته يا بني ان لله سطوات ونقمات وما هي من الظالمين ببعيد قال فاغضبني فضربته والعياذ بالله الشقي ضرب اباه يعمره وينهى ضرب أباه قال فآل على نفسه أن يدعو علي عند بيت الله فركب وأتى الكعبة المشرفة ودعا علي قال فقمت من نومي وقد جف شقي يصيب به بالشلل النصفي شقه كله مشلول فوق إلى تحت النصفي. قال وقد جف, إيه؟ وقد جف شقي قال له علي ثم قال فلم أزل به أترضاه لم أزل به أترضاه حتى رضي وضمن لي أن يدعو لي حيث دعا علي فقال له علي آه الله فقال يا أم والله ما كذبت عليك هو أرد ذلك قال يا أخي رضي الله عنك إن كان أبوك رضي عنك هذا نقوله لمن يعق أمه واباه أو أحدهما سبب من اعظم اسباب التوفيق والاسعاد في الدنيا بر الوالدين من اعظم الاسباب على الاطلاق إخواني والله العظيم بعد رضا الله تبارك وتعالى ويكبر رضا الله في شطر عظيم منه في رضا الوالدين رضاه في رضاهما خاصه اذا كان مسلمين صالحين كريمين يقول الراوي فقام الامام علي فتوضا ثم صلى ركعات تعلموا هذا يا اخواني وانا معكم ايضا واخواتي تعلموا اذا اردتم ان يستجاب لكم لا تدعوها كذا كان ما شاء الله السماء برسما فقط ايه ان تلبي كل من هب ودب لا وقبل خير كنا في معصيه وبعد خير في معصيه لا لا ليس هكذا انما توبه صادقة ثم ايتوا من الاعمال الصالحه كالصدقات كالصلاه كالقران ايها الاخوه ما تشعرون ان القلب رق معه صلي ركعتين فإن رق فدعو فإن لم يرق زد إيه إلى أربع إلى ست إلى ثماني إلى عشر, إلى عشر إلى عشرين إلى أربعين حتى تشعر أن القلب رق تذلل الى الله هذا معنى أن علي عليه السلام صلى ركعات الله اعلم بعدتها صلى ركعات ثم رفع يديه يدعو بدعوات يسرها إلى الله تعالى سعى دعا ثم قاله يا ميمون قم الرجل يسلط يقوم هو مشلول فقام الرجل ليس به شيء فقاله علي عليه السلام لو لم تحلف لي أن أباك رضي عنك ما دعوت لك استحق ما أصابك لكن بما أنه رضي عنك فهكذا هذه كرامة من أبهر وأحجب الكرامات لأبي الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله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 لماذا نتحدث بهذا الحديث؟ لماذا نذكر بهذه الأشياء التي يعرفها كل عالم وكل طالب علم؟ أيها الإخوة للمعنى الذي ذكرته في أول الخطبة حتى نحذر من غلبت الغفل على قلوبهم وأيضاً ظناً بديننا هذا أن يفرغ من روحه وجوهره وأن يستحيل إلى عقلنا ومنطقه، أيها الإخوة وفلسفة وبعد ذلك أه يزول هذا الدين ونندم حيث لا ينفع الندم طبعا دين الله محفوظ لا يمكن أن يزول بالكلية بس أنا أقول لكم يمكن أن يزول عن كثيرين من هذه الأمة غير نفسه في النهاية خير ويانا أنا كأي من حكاية لو أحب أن أطوي عليكم كأي من حكاية يتصل بي أخ وأخت يقول لي كنتوا في البداية كذا كذا كذا فلم عزل وأنا الآن شاككم في أمر ربي إيه والله كذا ما زدت عليهم يبدأ بأشياء بسيطة ويقول لي وهكذا بعد كذا سنة حدوهم غريب قال لي بعد سنة قال أنا الآن انتهيت إلى أن أشك في ربي هو موجود أو غير موجود تفضل تفضل دين المنطق والعقل والفلسفة والمادة والإنجاز ما شاء الله والتفكير العلم المنضبط لكن الدين الذي يكون برهانه فيه ومنه لا يزول يزداد بإذن الله تبارك وتعالى صحيح دين العلاقة الخاصة بالله دين العلاقة الخاصة بالله دين الولاية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا أي بشرى الكرمات من ضمن المبشرات يا أخواني بعض الناس يشغبون يشغبون يقول لا هناك من لا يصلي ولا يصوم وليس أي بالصالح ولا بالمحزن ولكن تظهر عليه الكرمات من قال لك أنها كرمات علماء هنا من قديم وقالوا وبه أختم قالوا خوارق العادات سبعة سبعة أنواع سبعة ألوان سبعة صنوف سبعة ضروب أو أضرب هناك المعجزة المعجزة مقرونه بدعوة النبوة وبالتحدي وتسمى المعارضة لا تكون الى نبي أو رسول وهناك الإرهاص الإرهاص هو ما يتقدم نبوة النبي أيها الإخوة بعثة النبي كالمقدمة لكي يطمئنه ويطمئن يطمئن من حوله ممن سبقت لهم الله السعادة أنه نبي حقا ورسول صدقا اسمه هذا إيه؟ الإرهاص مثل حادثة الفيل أيام موز رسول هذه إرهاص إرهاص بنبوته ومثل ما يؤثر والله أعلم بحقيقة ذلك من وقوع بعض الخوارق أيها الإخوة أيضا إيه؟ ساعة ميلاده عليه الصلاة وأفضل السلام إيوان كسترا وبحيرة ساوى وكذا إلى آخره هذه إرهاصات اسمها إرهاصات المعجزة والإراث. وهناك الكرامة الكرامة لا تكون إلا لعبد ظاهر الصلاح على قدم المتابعة للمعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام متمسك بأهداب الشريعة وأذيالها الكرامة. هذه, هذه الكرامة ولا تخترم بدعوة النبوة مستحيل هذهك معجزة هذه كرامة وما يقع فيها تحدي وتكون لحجة أو لحاجة لحجة أو لحاجة فإن لم تكن لحجة ولا لحاجة سائرها الأولياء كلهم والعلماء جميعا إظهارها لا تظهر لا بد أن تكتمها انتبهوا لا تحسبوا أن الأولياء إذا كرمهم الله يجلسون يتحدثون الناس بكراماتهم ممنوع لا يتحدثون ولا تظهر إلا لماما لحجه أو لحاجه بشارة أو نذاره هذه الكرامة أربعة أو رابعا هناك المعونة ما هي المعونة أمر خارق العادة لا يكون لولي ظاهر الصلاح بل تكون لعموم المسلمين لانسان من عموم المسلمين من عرض المسلمين أه؟ ان جاء لهم المعاطب والمهالك مثلا اسمها المعونه هذه ويحصل هذا للاسف بعض الجهل يقول لك الله اكرمني بكرامه لست من اولياء الله يا اخي انت تعرف نفسك انت حتى لا تحضر على الثروات في اوقاتها وتفعل بعض الكبائر وتغتاب الناس تقول لي كرامه لست من هذا اسمه معونه والله قد يعين أي واحد المسلمين والمسلمات إذا شاء تبارك وتعالى ينجيه من مصيبة من ملمة من معطبة من هذا اسمها المعونة العلماء فرقوا بين بالكرامة والمعونة هذه اسمها المعونة خامسا هناك المكر والاستهزاء والاستدراج ها. الذي قال فيه الإمام علي كرم الله وجهه إذا رأيتم الرجل مقيما على معصية الله ورأيتم نعم الله تتوالى عليه فعلموا أنه ممكور به سنستدرجهم من حيث لا يعلمون هذا مكر يقول الحمد لله لو لم أكن عند الله مقبولا رضيا مرضيا من عباد الله الصالحين ما أكرمني الله بهذه الكرامات نقول هذا مكر يا مسكين مكر حتى يكبك على وجهك في نر جهنم استيقظ قم من غفلتك يا مغرور هذا غرور ما غرك بربك الكريم ما خدعت الغرور هو الخديعة ما الذي خدعك بالله الجهل غره جهله هذا اسمه إيه؟ المكر والاستهزاء والسخرية وهناك الاحتقار والإهانة حين يدعي أحدهم أيها الإخوة أنه نبي الرسول كمسيل لعنه الله تعالى عليه ها؟ ويشاء الله تبارك وتعالى أن يظهر خارقة لكن هذه الخارقة تأتي على عكس ما ادعى هي خارقة خارقة من خوالك العادات فعلا شيء غير عادي لكن على عكس دعوة اهانه له واحتقارا جاءه مره رجل وقد رمدت اي عيناه فتفل فيها يحمل رسول الله لكن كان يدخل ترجع ما شاء الله كما في حديث علي في خيبر في الصحيحين فتفل في عينه فعمي الرجل مباشره خارقه البصاق لا يعمي عمي مباشره هذه خارقه لكن احتقارا له واهانه يقول الامام الطبري في تاريخه اتاه جماعه من بني حنيفة قال له أيها النبي أيها الرسول محمد يأتي بالأحاجيب قال مثل ماذا؟ قال محمد يؤثر عنه معروف هذا ثابت هذا أخطوع به أنه أتى إلى بئر ناس ليس فيها إلا قليل مآس فأخذ من مائها فمج فيه ثم أعاده ففاضت فهي من أكثر العيون فيضانا. قال ما في مشكلة أفعل مثله ففعل مثله فغارت عيونهم كل الماء ذهب خالقه خالق من طبعا الإنسان يبسق في بئر تغور الماء بالكامل هذه خارقة لكنها ليست أي كرامة ولكنها احتقار وإهانة هذا النمط السادس النمط السابع والأخير احفظوه هي الخوارق الفاسدة مجرد تخيل وإهانة مثل الشعب ذا خفة اليد آه أنوع من الخدع مثل ديفيد كوبرفيلد وأمثاله خدع يعترفون يقول هذا خداع كله خداع علمية أو كذا آخر أو خفة يد ومثل السحر يخيل إليه من سحرم أنها تسعى في الحقيقة هي لا تسعى هذه خوارق لكنها فاسدة ليست خوارق حقيقية لم يقع فيها شيء في البين اللهم إنا نسألك أن تعلمنا الدين وأن تفقهنا في التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقه ورشدا اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك الأغر الأزهر أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر إخواننا عبادك المهضومين المظلومين المضطهدين في بلاد الله أجمعين في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم أنزل بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين على كل من أجرم في حقهم وفي حق الدين اللهم اجدد وطأتك عليهم وأرنا فيهم تعجيب قدرتك بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز يا متين يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العزيز الحكيم اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الكريم وارحمنا رحمة واسعة وعف على أهالنا برحمتك يا أرحم الراحمين واعتق فيه رقابنا من نار جهنم ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا واخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرارينا والمسلمين والمسلمات معنا بفضلك ومنك أجمعين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والممكة والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسلوهم من فضله يُعْطِكُمْ وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله واقم الصلاه